هذا أيها الأخوة هو الشريق الثالث من القصائد المختارة من شعر أبي العتاهية شاعر الزهد والحكمة واسمه إسماعيل بن القاسم قال أبو العتاهية ألا هل على زمني مسعد وأن وقد ذهب الأجود وأصبحت في غابر بعدهم تراهم كثيرا ولن يحمدوا ألا أيها الطالب المستغيث بمن لا يغيث ولا يسعدوا ألا تسأل الله من فضله فإن عطاياه لا تنفدوا ألم تعي ويحك مما تقو مفيطل بالرزق أو تقعدوا فما يحرم العجز أصحابه ولا يرزق المال من يجهدوا توكل على الله وقنع ولا ترد فضل من فضله أنكد فقد حلف البخل أن يرى بها من يتم له موعد وإن جمدت عنك أيدي العباد فإن يد الله لا تجمد أرى الناس طرًا وقد أبرقوا بلؤم الفعال وقد أرعدوا وكل يرى أنه سيد وليس لأفعاله سودد عيالي تشاري إلى أيهم إذا عرضت حاجة أقصد إذا جئت أفضلهم للسلام رد وأحشاؤه ترعد كأنك من خوفه للسؤال في عينه الحية الأسود أفر إلى الله من لعمهم فإني أرى قد أصلد إذا كان ذو المجد مستانيا ببذل الندى فمتى يحمد وقال أيضا ما أقرب الموت جدى أتاك يشتد شدا يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدا هل تستطيع لما قد مضى من العيش ردا الغي أو من أن يراه ذو العقل رشدا سامح أمورك رفقا واجعل معاشك قصدا من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا ما تأتيه من جميل يكسبك أجرا وحمدا تموت فرد وتاتي يوم القيامة فردا طبال عبد تقي لم يعل في الخير جهدا وقال أيضا نريد بطاء والخطوب تكيد وليس المنال المرء كيف يريد ومن يأمن الأيام أما اتساعها فخبل وأما فشديد وأي بني الأيام إلا وعنده من الدهر علم طارف وتليد يرى ما يزيد والزيادة نقصه ألا إن نقص الشيء حين يزيد ومن عجب الدنيا يقينك بالفناء وأنك فيها للبقاء مريد ألم تر أن الحرث والنسل كله يبيد ومنه قائم وحصيد لعمري لقد بادت قرون كثيرة وأنت كما باد القرون تبيد وكم صار تحت الأرض من خامد بها وقد كان يبني فوقها ويشيد وكم من عديد قد محت دهر ذكرهم كذا الدهر لا يبقى عليه عديد وللموت علا تنتجل وتختفي وللدهر وعد مرة ووعيد ورب البلا إن الجديد إلى البلا وإن الذي يبل الجديد جديد وقال أيضا ستباشر الأجداث وحدك وسيضحك الباكون بعدك وستستجد بك البلا وستخلق الأيام عهدك وسيشتهي المتقربون إليك بعد الموت بعدك لله ما أجدك في الملاعب ما أجدك الموت ما لابد منه على احترازك منه جديد ياهدك فلا يسرعن بك البلاء ولا يقصدن الحين قصدك ولا يهنينك بالذي افنى أباك به وجدك لو قد ضعت عن البيوت وروحها وسكنت احدك لم تنتفع إلا بفعل صالح ان كان عندك وإذا الأكف من التراب وفضن عنك تركت وحدك وكأن جمعك قد غدا ما بينهم حصصا وكادك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك وقال أيضا أيا للمنايا ويحها ما أجدها كأنك يوما قد توردت وردها ويا للمنايا ما لها من إقالة إذا بلغت من مدة الحي حدها ألا يا أخانا إن للموت طلعة وإنك مذصورت تقصد قصدها وللمر عند الموت كرب وغصة إذا مرت الساعات قربنا بعدها لك الخير وأما كل نفس فإنها تموت وإن حادت عن جهدها. ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها وتحت الثرى مني ومنك ودائع قريبة عهد ان تذكرت عهدها مددت المناطولا وعرضا وإنها لتدعوك أن تهدى وأن لا تمدها ومالت بك الدنيا إلى اللهو والصبا ومن مالت الدنيا به كان عبدها إذا ما صدقت النفس أكثر تذمها وأكثر تجكواها وأردتها بنفسك قبل الناس فعنف إنها تموت إذا ماتت وتبعث وحدها وما كل ما خولت إلا وديعة ولن تذهب الأيام حتى تردها إذا أذكرتك النفس دنيا دنية فلا تنس روضات الجنان وخلدها ألست ترى الدنيا وتنغيص عيشها وأتعابها للمكثرين وكدها وأدنى الدنيا إلى الغي والعمى لمن يبتغي منها سناها ومجدها ولو لم تصب منها فضولا أصبتها إذا لم تجد والحمد لله فقدها إذا نفس لم تصرف عن الحرص جهدها إذا ما دعاها أضرع الحرص خدها هو النفس في الدنيا إلى أن تغولها كما غالت الدنيا أباها وجدها وقال أيضا ما للفتى مانع من القدر والموت حول الفتى وبالآثر بين الفتى بالصفاء موتبط حتى رماه الزمان بالكدر كم في الليالي وفي تقلبها من عبر للفتى ومن فكري سائل عن الأمر ليس تعرفه فكل رشد يأتيك في الخبر إن أمر أن يأمن الزمان وقد عين شداته لفي غرري ما أمكن القول بالصواب فقل واحذر إذا قلت موضع ما طيب القول عند سامعه المنصة إلا كطيب الثمري للشيب في عارضيك بارقة تنهاك عما أرى من الأشري ما لك مذ كنت لاعبا مرحا تسحب ذيل السفاه والبطري تلعب لعب الصغير جهلا وقد عممك الدار عمة الكبري لو كنت للموت خائفا وجلا أقرحت منك الجفون بالعبري طولت منك المناوة أنت من الأيام في وفي قصري لله عيناك تكذبانك في ما رأتا من تصرف الغير يا عجبا لي أقمت في وطن ساكنه كلهم على سفري ذكرت أهل القبور من ثقتي فانهل دمعي كوابل المطري فقل لأهل القبور يا ثقتي لست بناسي كم عمري يا ساكني باطن القبور أما للواردين القبور من صدري ما فعل التاركون ملكهم أما ملكهم أهل القباب العظام والحجري هل يبتنون القصور بينكم أم هل لهم من علن ومن خطري ما فعلت منهم الوجوه أقد بدد عنها محاسن الصوري الله في كل حادث ثقتي والله عزي والله مفتخري لست مع الله خائفا أحدا حسبي به عاصما من البشر وقال أيضا أخوي مر بالقبور فسلما قبل المسير ثم ادعوا من بها مما جد قر من فخور ومسود رح بالفناء أغرك القمر المنير يا من تضمنه المقابر من صغير أو كبير هل فيكم أو منكم من مستجار أو مجير أو ناطق أو سامع يوما بعرف أو نكير أهل القبور أحبتي بعد الجزالة والسرور بعد الغضارة والنظارة والتنعم والحبور بعد المشاهد والمجالس والدساكر والقصور بعد الحسان المسمعات وبعد ربات الخدور والناجيات المنجيات من المهالك والشرور أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور أهل القبور إليكم لابد عاقبة المصير وقال أيضا كأنك قد جاورت أهل المقابر هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري تسمع من الأيام ان كنت سامعا فإنك فيها بين ناه وآمري ولا ترمي بالأخبار من غير خبرة ولا تحمل الأخبار عن كل خابري وكم من عزيز قد رأينا امتناعه فدارت عليه بعد إحدى الدوائر وكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدي به في الأمس فوق المنابر وكم دائب بما ليس مدركا وكم ما ليس عنه بصادري ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاور لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري إذا أنت لم تزدد على كل نعمة خصست بها شكرا فلست بشاكري إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنى فلست على عوم الفرات بطاهري إذا لم تكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادري إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافري وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى وما الناس إلا بين بر وفاجري وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائري أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وانت كبير من كبار الأكابري كانك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاصري ولم أرى مثل الموت أكثر الناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري وإن أمرأة يبتاع دنيا بدينه لم نقلب منها بصفقة خاسري وكل أمرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بيشارك تاجر رضيت بذي الدنيا لكل مكابر ملح على الدنيا وكل مفاخري ألم ترها ترقيه حتى إذا صب فرت حلقه منها بمدية جازري وما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله أو مقدار زغبة طائري فلم يرضى بالدنيا ثوابا لمؤمن ولم يرضى بالدنيا عقابا لكافري وقال أيضا لا يأمن الدهر إلا الخائن البطر من ليس يعقل ما يأتي وما يدر ما يجهل الرشد من خاف الإله ومن أمسى وهمته في دينه الفكر فيما مضى فكرة فيها لصاحبها إن كان ذا بصر بالرأي معتبر أين القرون وأين المبتنون لنا هذه المدائن فيها الماء والشجر وأين كسراء شروان مال به صرف الزمان وأفناء ملكه الغير بل أين أهل التقى بعد النبي ومن جاءت بفضلهم الآيات والسور اعدد أبا بكر الصديق أولهم ونادي من بعده في الفضل يا عمر وعد من بعد عثمان أبا حسن فإن فضله ما يروى ويدكر لم يبقى أهل التقى فيها لب الرهم ولا الجبابرة الأملاك ما عمر فعمل لنفسك واحذر أن تورطها في هوة ما لها ورد ولا صدر ما يحذر الله إلا الراشدون وقد ينجر رشيدا من المحذورة الحذر والصبر يعقب رضوانا ومغفرة مع النجاح وخير الصحبة الصبر الناس في هذه الدنيا على سفر وعن قريب بهم ما السفر فمنهم قانع الراض بعيشته ومنهم موسر والقلب مفتقر ما يشبع النفس إلا تمس قانعة شيء ولو كذرت في ملكها البدر والنفس تشبع أحيانا فيرجعها نحو المجاعة حب العيش والبطر والمرء ما عاش في الدنيا له أثر فما يموت وفي الدنيا له أثر وقال أيضا لأمر ما خلقت فما الغرور لأمر ما تحث بك الشهور ألست ترى الخطوب لها رواح عليك بصرفها ولها بكور أتدري ما ينوبك في الليالي ومركبك الجموح بك العثور كأنك لا ترى في كل وجه رحل حدثان دائرة تدور ألا تأتي القبور صباح يوم فتسمع ما تخبرك القبور فإن سكونها حرك يناجي كأن بطون غائبها ظهور فيالك رقدة في غبك لشاربها بلا وله نشور لعمرك كما ينال الفضل إلا تقي القلب محتسب صبور أخيأ ما ترى دنيا كدارا تموج بأهلها ولها بحور فلا تنسى الوقار إذا استخفى الحجى جدث يطيش له الوقور ورب مهرش لك في سكون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 وإن الشك ليس عليه نور و الله لا يبقى سواه و انت كم اذنب فهو الغفور و عاينت من ملك عزيز تخلل اهل عنه وهم حضور و كم عاينت مستلبا عزيزا تكشف عن حلائه الخدور و دميت الخدود عليه لطمنا وعصبت المعاصم والنحور ألم تر أنما الدنيا حطام وأن جميع ما فيها غرور وقال أيضا ألا رب ذي أجل قد حضر كثير التمني قليل الحذر إذا هز في المشي أعطاغه تعرفت في منكبيه البطر يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر ويمسي ويصبح في نفسه كريم المساعي عظيم الخطر تكون له صولة تتقى وأمر يطاع إذا ما أمر يريش ويبري وفي يومه له شغل شاغل لو شعر يعد الغرور ويبني القصور وينسى الفناء وي ينسى القدر وينسى القرون وريب المنون وينسى الخطوب وينسى الغير وينسى شهورا تحيل الأمور فإما بخير وإما بشر يجرعه الحرص كاس الفناء ويحمله فوق ظهر الغرر وكم ملوك عهدناهم تفانا ونحن معا بالأثر أما تعجبون لأهل القبور كأنهم لم يكونوا بشر أخي أضعت أمورا أراك لنفسك فيها قليل النظر أحتى متى أنت ذو كان ليس تزداد إلا صغر تعمل في الأرض طول الحياة وعمرك يزداد فيها قصر أرى لك أن لا تمل الجهاز لقرب الرحيل وبعد السفر وأن تتدبر ماذا تصير إليه فتعمل فيه الفكر وأن تستخف بدار الغرور وأن تستعد لإحدى الكبر إي الدار دار الأذى والقذاء ودار الفناء ودار الغرر ولو نلته بحذافيرها لمت ولم تقد من ها الوطر لعمر لقد درجت قبلنا قرون لنا في هموم وتبر فيا ليت شارئ بعد المشي بسوى الموت من غائب ينتظر كأنك قد سرت في حفرة وصار عليك الثرى والمدى فلا تنسى يوما تسجى على سريرك فوق رقاب البشر وقدمني لذاك فإن الفتاة له ما يقدم لا ما يضر ومن يكو ذا ساعة في الغناء يعظم ومن يفتقر يحتقر ومن يكو بالدهر ذا غرة فإني من الدهر عندي خبر ترى الدهر يضرب أمثاله لنا ويرين صروف العبر فلا تمنن له عثرة وكم من كريم به قد عثر يحول على المر حتى تراه يشرب بعد الصفاء الكدر وحتى تراه قصير الخطى بطيئ النهوض كليل النظر أياما يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر وقال أيضا على يا أيها البشر لكم في الموت معتبر لامر ما بني حواء ما نصبت لكم سقر أليس الموت غايتنا فأين الخوف والحذر رأيت الموت لا يبقي على أحد ولا يذر لحث تقارب الآجى لتجري الشمس والقمر تعالى الله ماذا تصنع الأيام والغير وما يبقى على الحدثان لا صغر ولا كبر وما ينفك عش جنازة يمشي به رأيت عساكر الموت فهاج لعيني العبر محل ما عليهم فيه أردية ولا حجر سقوف بيوتهم فيما هناك الطين والمدر عراتا ربما غابوا وكانوا طالما حضروا وكانوا طالما راحوا إلى اللذات وابتكروا أقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر وقد أضحوا بمنزلة يرجم الخبر وكانوا طالما أشروا وكانوا طالما أشروا طالما بطر وقد خربت منازلهم فلا عين ولا أثر تذكر أيها المغرور قبل تفوتك الذكر فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر ولا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر وقل لذوي الغرور بها رويدكم ألنتظر فأقصى غاية الميعاد فيما بيننا الحفر كذاك تصرف الأيام فيها الصف والكدر وقال أيضا لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب ولكل أواب شكور طوبى لكل مفكر ولكل محتسب صبور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور منيتنا وغررتنا يا دار أرباب الغرور بل يا مفرقة الجميع ويا مناغصة السرور أين الذين تبدلوا حفرا بافنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أو خي ما لك ناسي يوم التغابن في الأمور أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور وأمنت من خدع تصورها الوساوس في الصدور وعليك أعظم حجة فيما تعد من الغرور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور ارضى الزمان لكل ذي مرح ومختال فخور فلسوف تقسم ظهره إحدى القواصم للظهور لا تأمن أن مع الحوادث عثرة الدهر العثور لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور أو كنت من زبر الحديد وكنت من صم الصخور أو كنت معتصما بأعلى الريح أو لجج البحور لأتت عليك دوائر الدنيا وكرات الشهور وقال أيضا رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر ورأسك مما الخطيئة يقطر توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لو كنت تشعر وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها ولم تخشى عين الله والله ينظر وكم من قبيح قد كف الله شره ألا إنه يعفو القبيح ويستر إلى كم تعامى عن أمور من الهدى وأنت إذا مر الهوى بك تبصر إذا ما دعاك الرشد أحجمت دونه وأنت إلى ما قادك الغي تبدر وليس يقوم الشكر منك بنعمة ولكن عليك الشكر ان كنت تشكر وما كل ما لم تات إلا كما مضى من اللهو في اللذات إن كنت تذكر وما هي إلا ترحة بعد فرحة كذلك شرب الدهر يصف ويكدر كأن الفتل موتر لم يدر أنه تروح عليه الحادثات وتبكر أجدك أما كنت وله غالب عليك وأمريك أما السهو منك فيكثر وأما بن الدنيا ففي غفلاتهم وأما يد الدنيا فتفري وتجزر وأما جميع الخلق فيها فميت ولكن أجالا تطول وتقصر لهوت وكم من عبرة قد حضرتها كأنك عنها غائب حين تحضر تمنى المناور الريح تلقاك عاصفا وفوقك أمواج وتحتك أبحر ألم تر يا مغبون ما قد غبنته وأنت ترى في ذاك أنك تتجر خد عن الساعات حتى غب انتهى وغرتك أيام قصار وأشهر فيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر وما لك إلا الصبر والبر عدة وإلا تبار ثاقب وتفكر وقال أيضا الله أعلى يدا وأكبر والحق فيما قضى وقدر وليس للمرء ما تمنى وليس للمرء ما تخير هوّن عليك الأمور وأعلم أن لها موردا وما أصدر واصبر إذا ما بليت يوما فإنما قد سلمت أكثر ما كل ذي نعمة مجازة كم منعم لا يزال يكفر يا بؤس للناس ما دهاهم صاروا وما ينكرون منكر يا أيها الأشيب الذي قد حذره شيبه وأنذر خذ معصفا من جميع أمر الدنيا ودعا كما تكدر وطفل كل امرئ برفق وقبل من الناس ما تيسر فإنما المرء من زجاج إن لم ترفق به تكسر وكل ذي سكرة فأعمى حتى إذا ما أفاق أبصر ارضى المنايا لكل طاغ وارضى المنايا لمن تجابر يا رب ذي أعظم الرفات كان إذا ما مشات باختر في الموت شغل لكل حي وأي شغل لمن تذكر وقال أيضا الخلق مختلف جواهره ولقل ما تزكو سرائره ولقل ما تصفو طبائعه ويصح باطنه وظاهره والناس في الدنيا ذو ثقة والدهر مسرعة دوائره لا خير في الدنيا لذي بصر نفدت له فيها بصائره لو أن ذكر الموت لا زمنا لم ينتفى بالعيش ذاكره كم قد ذكرنا من ذوي ومعاشر كنا نعاشره أين الملوك وأين عزتهم صاروا مصيرا أن تصائره أسبيلنا في الموت مشترك يتلو أصاغره أكابره من كان عند الله مذخرا فستستبين غدا ذخائره أمن الفناء على ذخائره وجرى له بالسعد طائره يا من يريد الموت مهجته لا شك ما لك لا هل أنت معتبر بمن خربت منه غدا تقضى دساكره وبمن خلت منه أسرته وبمن خلت منه منابره وبمن خلت منه مدائنه وتبرقت عنه عساكره وبمن أذل الدهر مصرعه فتبرأت منه عشائره مستودعا قبرا قد أثقله فيها من الحصباء قابره درست محاسن وجوده ونفى عنه النعيم فتلك ساتره فقريبه الأدنى مجانبه وصديقه من بعد هاجره يا مؤثر الدنيا وطالبها والمستعد لمن يفاخره نلمى بدالك لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره وقال أيضا أخ طالما سرني ذكره فقد صرت أشجى لدى ذكره وقد كنت أغدو إلى قصره فقد صرت أغدو إلى قبره وكنت أراني غنيا به عن الناس لو مد في عمره وكنت متاجئة في حاجة فأمري يجوز على أمره فلم لم يخل الندى ساعة يسره كان عسره تظل نهارك في خيره وتأمن ليلك من شره فصار علي إلى ربه وكان علي فتاة دهره أتته المنية مغتالة رويدا تخلل من ستره فلم تغني أجناده حوله ولا المسرعون إلى نصره وأصبح يغدو إلى منزل سحيق تؤنق في حفره تغلق بيتر بأبوابه إلى يوم يؤذن في حشره وخل القصور التي شادها وحل من القبر في قاره وبدل بالبصطفر شثر الثرى ثر الأرض من عطره أخو ما له أوبة غريب وإن كان في مصره فلستم شيعه غازيا أميرا يسير إلى ثغره ولا متلقيه قافلا بقتل عدو ولا أسره لتطره أيام نصر وإ كان في مصرح على استتم شيهمغاازيا امرا ييسيره لا تريح ولا متلقه قافلا بق عدون ولا أسرح لتطره أي الصالحات ببر إذا نحن لم نطرح ولا يبع الناخ ثوييا ولا متقه قافلا بق عدون ولا أسرح لتطره أي الصالحات ببر إذاذا نحن لم نطرحي فلا ييب الناخي ثوييا وكل على وقال أيضا نسيت منيتي وخدعت نفسي وطال علي تعميري وغرسي وكل ثمينة أصبحت أغلي بها ستباع من بعدي بوكسي وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي وساعة ميتتي لا بد منها تعجل نقلتي وتحل حبسي أموت ويكره الأحباب قربي وتحضر وحشتي ويغيب أنسي ألا يأساكن البيت الموشا ستسكن المنية بطن رمسي رأيتك تذكر الدنيا كثيرا وكذرة ذكرها للقلب تقسي كأنك لا ترى بالخلق نقصا وأنت تراه كل شروق شمسي وطالب حاجة أعيا وأكدا ومدرك حاجة في لين مسي ألا ولقل ما تلقى شجيا يضيع شجاه إلا بالتأسي وقال أيضا ما يدفع الموت أرصاد ولا حرس ما يغلب الموت لا جن ولا أنس ما إن دع الموت عملاكا ولا سوقا إلا ثناهم إليه الصرع والخلس للموت ما تلد الأقوام كلهم وللبلا كلما بنوا وما غرسوا هل لا أبادر هذا الموت في مهلٍ هل لا أبادره ما دام بنفس يا خائف الموت لو أمسيت خائفه كانت دموعك طول الدهر تنبجس أما يهولك يوم لا دفاع له إذ أنت في غمرات الموت منغمس أما تهولك كاس أن تشاربها والعقل منك لك بالموت منتبس إياك إياك والدنيا ولذتها فالموت فيها لخلق الله مفترس إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا إن المنية حوض أنت تكرهه وأنت عما قليلا فيه تنغمسوا ما لي رأيت بني الدنيا قد افتتنوا كأنما هذه الدنيا لهم عرسوا إذا وصفت لهم دنياهم وضحكوا وإن وصفت لهم أخراهم وعبسوا ما لي رأيت بني الدنيا وإخوتها كأنهم لكتاب الله ما درسوا وقال أيضا من نابس الناس لم يسلم من الناس حتى يعض بأنياب وأضراس لبس بالمرء ما صحت سريرته من الناس إلا بأهل العلم والناس كاس الأولاء أخذوا للموت عدته وما المعدون للدنيا بأكياس حتى متاوى المنايا لي مخاتلة يغترني في صروف الدهر وسواسي أين الملوك التي حفت مدائنها دون المنايا بحجاب وحراسي لقد نسيت وكاس الموت دائرة في كف لا غافل عنها ولا ناسي لأشربن بكاس الموت منجدلا يوما كما شرب الماضون بالكاسي أصبحت ألعب والساعات مسرعة ينقصن رزقي ويستقصين أنفاسي إني لا أغتر بالدنيا وأرفعها من تحت رجلي أحيانا على راسي ما استعبد المرأة كاستعباد مطمعه ولا تسلى بمثل الصبر والياسي وقال أيضا ألا للموت كاسم أي كاسي وأنت لكاسه لابد حاسي إلى كم والمعاد إلى قريب تذكر بالمعاد وأنت ناسي وكم من عبرة أصبحت فيها يلين لها الحديد وأنت قاسي بأي قوى تظنك ليس تبلاء وقد بليت على الزمن الرواسي وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياسي وكل مخيلة رفعت لعين لها وجهان من طمع وياسي وفي حسن السريرة كل أنسي وفي خبث السريرة كل باسي ولم يكن مضمر حسدا وبغيا لينجو منهما رأسا براسي وما شيء بأخلق أن تراه قليلا من أخي ثقة مؤاسي وما تنفك من دول تراها تنقل من أناس في أناسي وقال أيضا أفنى شبابك كر الطره والنفسي فالموت مقتربٌ والدهر ذو خلسي لا تأمني الموت في طرفٍ ولا نبس وإن تمنات بالحجاب والحرسي فما تزال سهام الموت نافذةً في جنب مدرع منها ومترسي أراك لست بوقافٍ ولا حذرٍ كالحاطب الخابط الأعواد في الغلسي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسي أنا لك الصحو من سكر وأنت متى تصح من سكرة تغشاك في نكسي ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغصول من الدنسي لا تأمن الحتف فيما تستلذ وإن لا نتمل أمسه في كف ملتمسي الحمد لله شكرا لا شريك له كم من حبيب من الأهلين مختلسي وقال أيضا ننسى المنايا على أننا لها غرضوا فكم أناس رأيناهم قد انقرضوا إنا لنرجو أمورا نستعد لها والموت دون الذي نرجوهما ترضوا لله دربني الدنيا لقد غبنوا لمطمئن به من جهلهم ورضوا ما أربح الله في الدنيا تجارة إنسان يرى أنها من نفسه عوضوا لبئست الدار دارا لا نرى أحدا من أهلها ناصحا لم يعده غرض ما بال من عرف الدنيا الدنيا تلا ينكف عن غرض الدنيا وينقبض تصح أقوال وأقوام بوصفهم وفي القلوب إذا كشفتها مرض والناس في غفلة عن ما يراد بهم وكلهم عن جديد الأرض منقرض والحادثات بها الأقدار جارية والمرء مرتفع فيها ومنخفض ومنخفض يا ليت شعري وقد جد الرحيل بنا حتى متى نحن في الغرات نرتكض نفس الحكيم إلى الخيرات ساكنة وقلبه من دواعي الشر منقبض أصبر على الحق تستعذب مغبته والصبر للحق أحيانا له مضض وما استربت فكن وقافة حذرا قد يبرم الأمر أحيانا فينتقض وقال أيضا حتى متى تصب ورأسك أشمط أحسبت أن الموت باسمك يغلط أم لست تحسبه عليك مسلطا وبلا وربك إنه لمسلط ولقد رأيت الموت يفرس تارة جثث الملوك وتارة يتخبط يا آلف الخلان معتقدا لهم ستشط عنهم بالممات وتشحط وكأنني بك بينهم واهي القوى نضوا تقلص بينهم وتبسط وكأنني بك بينهم خفق الحشاء بالموت في غمراته يتشحط وكأنني بك في قميص مدرجا في ريطتين ملفف ومحنط لا ريطتين كريطتين متنس من روح الحياة ولا القميص مخيط وقال أيضا أجل الفتى مما يؤمل أسرع وأراه يجمع دائبا لا يشبع قل لي لمن أصبحت تجمع ما أرى ألبع لعرسك لا بالك تجمع لا تنظرن إلى الهوى وانظر إلى ريب الزمان بأهله ما يصنع الموت حق لا محالة دونه ولكل موت علة لا تدفع والموت داء ليس يدفعه الدواء إما أتى ولكل جنب مصرع كم من أخ قد حيل دون لقائه قلبي إليه من الجوانح ينزع شيعته ثم انصرفت موليا عن قبره مستعبرا أسترجع فعلى الصبا مني السلام وأهله ما بعد ذا في أن أخلد مطمع وإذا كبرت فهل لنفسك لذة ما للكبير بلذة مستمتع وإذا قنات فأنت من مشاه إن الفقير لكل من لا يقنع وإذا طلبت فلا إلى متضايق من ضاق عنك فرزق ربك أوسع إن المطامع ما علمت مذلة للطامعين وأين من لا يطمع سلم ولا تنكر لربك قدرة فالله يخفض من يشاء ويرفع ولرب من تفعل فتا بضرار من ينوي الضرار وضره من ينفع كل من أمر متطبع بطباعه ليس أمر إلا على ما يطبع لا شيء أسرع من تقلب من له أذن تسمعه الذي لا يسمع وقال أيضا لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع ألم ترى أن الموت ما ليس يدفع ألم ترى أن الناس في غفلاتهم وأن المنايا بينهم تتقاقع ألم ترى لذات الجديد إلى البلاه ألم ترى أسباب الأمور تقطع ألم ترى أن الفقر يعقبه الغنى ألم ترى أن الضيق قد يتوسع ألم ترى أن الموت يهتز سيفه وأن رماح الموت نحوك تشرع ألم تر أن الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع ألم تر أن المرأ يشبع بطنه وناظره فيما ترى ليس يشبع أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع فلم تر أن المرأة يحبس ماله ووارثه فيه غدا يتمتع كأن الحماة المشفقين عليك قد قدوا بك أو راحوا رواحا فأسرعوا وما هو إلا الناس لو قد دعوا به تقلب تلقى فوقه ثم ترفع وما هو إلا حادث بد حادث عليك فمن أي الحوادر تجزع وما هو إلا الموت ياتي لوقته فما لك في عنك مدفع ألا وإذا وديت توديعها لك فآخر يوم منك يوم تودع ألا وكما شيئت يوما جنائزا فأنت كما شيئت هم ستشيعوا رعيتك في الدنيا على ثقة بها وإنك في الدنيا لأنت المروع وصفت التقى وصفا كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تستع ولم تعنى بالأمر الذي هو واقع وكل امرئ يعنى بما يتوقع وإنك للمنقص في كل حالة وكل بني الدنيا على النقص يطبع إذا لم يضق قول عليك وقل به وإن ضاق عنك القول فالصمت أوسع ولا تحتقر شيئا تصاغرت قدره فإن حقيرا قد يضر وينفع تقلبت في الدنيا تقلب أهلها وذل فيها حيث مع ما مال يتبع وما زلت أرمى كل يوم بعبرة تكاد لها صم الجبال تصدع فما بال عيني لا تجود بمائها وما بال قلبي لا يرق ويخشع تبارك من لا يملك الملك غيره متى تنقضي حاجات من ليس يقنع وأن يمرئ في غاية ليس نفسه إلى غاية أخرى سواها تطلع وبعض بن الدنيا لبعض ذريعة وكلم بكل قل ما يحب السعيد العدل عند احتجاجه ويبغي الشقي البغي والبغي يصرع ودو الفضل لا يهتز إن هزه الغنى لفخر ولا إن عضه الدهر يضرع ولم أر مثل الحق أقوال حجة يد الحق بين العلم والجهل تقرع وقال أيضا الحرص لؤم ومثله الطمع مجتمع الحرص قط والورع لو قنع الناس بالكفاف إذن في الذي به قنع للمرء فيما يقيمه سات لكنه ما يريد ما يسع يا حالب الدهر در أشطره هل لك فيما حاسبت منتبع يا عجب الأمر أن تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع يا عجب للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدعوا. أجبت من آمن بمنزلة تكثر فيها الهموم والوجع أجبت من معشر وقد عرفوا الحق ثولوا عنه وما رجعوا الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا ما شرف المرء كالقماعة والصبر على كل حادث يقعوا لم يزل القانعون أشرفنا يحبذ القانعون ما قنعوا للمرء في كل طرفة حدث يذهب منهم ما ليس يرتجع من يضق الصبر عن مصيبته باقا ولم يتسع به الجزع الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري وتنعاك حين تطلع حتى متى أنت لاعب ناشر حتى متى أنت بالصبى ولع إن الملوك الأولى مضوا بادوا جميعا وباد ما جمع يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب من الذي صنع بوسا لهم أي منزل نزلوا بؤسا أي موقع وقعوا الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطعوا وقال أيضا اياك اعني ابن آدم فاستمع ودع الركون الى الحياه فتنتبه لو كان عمرك الف حولا كاملا لم تذهب الايام حتى تنقطع إن المنية لا تزال ملحه حتى تشتد كل أمر مجتمع فاجعل لنفسك عدة للقائما لو قد أتاك رسوله لم تمتن شغل الخلائق بالحياه وافلو زمنا حوادثه عليهم تقط ذهبت بنا الدنيا فكيف تغرنا أم كيف تخدع من تشاء فينخدع والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها منقلع لم تقبل الدنيا على أحد بزئنتها فمل من الحياة ولا شبع يا أيها المرء المضيع دينه احراز دينك خير شيئا تصطنع والله أرحم بالفتا من نفسه فأعمل فما كلفت معلم والحق أفضل ما قصدت سبيله والله أكرم من تزور وتنتجع فامهد لنفسك صالحا تجزى به وانظر لنفسك أي أمر تتبع واجعل صديقك من وفا لصديقه واجعل رفيقك حين تنزل من يرع وامنع فؤادك أن يميل بك الهوى واشدد يديك بحفل دينك واتزع واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع طوبى لمن رزق القنوع ولم يرد ما كان في يد غيره فيراضره ولئن طمعت لتضرعن فلا تكن طمعا فإن الحر عبد ما طمع إنا لنلقى المرأة تشره نفسه ويضيق عنه كل أمر متسع والمرء يمنع ما لديه ويبتغي ما عند صاحبه ويغضب إن منع ما ضر من جعل التراب فراشه ألا ينام على الحرير إذا قنع وقال أيضا هو الموت فصنا كلما أنت صانع وأنت لكاس الموت لا بد جارع ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدنا تدري من أراك تخادع ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها فانظر لمن أنت جامع فكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع لو أن ذوي الأبصار يرعون كل يرون لما جفت لعين مدامع طغى الناس من بعد النبي محمد فقد درست بعد النبي الشرائع وصارت بطون المرملات خميصة وأيتامها منهم طريد وجائع وإن بطون المكثرات كأنما ينقلق في أجوافهن الضفادع فما يعرف العطشان من طال وما يعرف الشبعان من هو جائع وتصريف هذا الخلق لله وحده وكل إليه لا محالة ولله في الدنيا أعاجب جمة تدل على تدبيره وبدائع ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع ولله أحكام القضاء بعلمه ألا فهو معطن من يشاء ومانع إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فدعه فإن الرزق في الأرض واسع ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنا تعمل عبدته المطامع ومن عقل استحيا وأكرم نفسه ومن قنع استغنا فهل أنت قانع لكل امرئ الرأيان رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع وقال أيضا خير أيام الفتى يوم نفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ونظير المرء في معروفه شافع متى إليه فشفع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع ليس كل الدهر يوما واحدا ربما ضاق الفتاة ثم اتسع خذ من الدنيا الذي درت به واسل عما فات منها وانقطع إنما الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ منه ودا وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فنعم المتبى وابغي ما اصطعت عن الناس الغنى فمن احتاج إلى الناس ضرع أبلغ الجامع أن لو قد أتى يومه لم يغني عنه ما جمى إن للخير لرسما بينا طابع الله عليه من طبع قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذي المال تبع وحبيب الناس من أطمعهم إنما الناس جميعا بالطمع احمد الله على تقديره قدر الرزق فأعطى وامنع سمت نفسي وراء عن تصدقه فنهاها النقص عن ذاك الوراء فلنفسي علل لا تنقضي ولها مكر لطيف وخدع ولنفسي غفلات لم تزل ولها بالشيء أحيانا ولع ولنفسي حين تعطى فرح والطراب عند منع وجزع عجبا من مطمئن آمن إنما يغذى بألوان الفزع عجبا للناس ما أغفى لهم من وقوع الموت عما سيقع عجبا إنا لنلقى مرتعا كلنا قد عاث فيه وارتع يا أخ الميت الذي شيعه فحث التربى عليه وارجع ليت شعري ما تزودت من الزادية هذا لهول المطلع يوم يهديك محبك إلى ظلمة القبر وضيق الملطجع وقال أيضا ربما ضاق الفتاة ثم اتسع وأخذ دنيا على النقص طبع إن من يطمع في كل منا أطمعته النفس فيها لا طمع للتقى عاقبة محمودة والتقى المحظول من كان يزع وقنوع المرء يحمي عرضه ما القرير العين إلا من قنع وسرور المرء فيما زاده وإذا ما نقص المرء جزع عبر الدنيا لنا مكشوبة قد رأى من كان فيها وسمع وأقو الدنيا غدا تصرعه فبأي العيش فيها ينتفع وأرى كل مقيم زائلا وأرى كل اتصال منقطع واعتقاد الخير والشر أسن بعضنا فيه لبعض متبع أمم مزروعة محصودة كل مزرع فللحصد يزرع يصرع الدهر رجالا تارة هكذا من صارع الدهر صرع إنما الدنيا على ما جبلت جيفة نحن عليها نصطرع التقي البر من ينبذها والمحام دونها الخب الخدع فسد الناس وصاروا إراءوا صالحا في الدين قالوا مبتدع انتبه للموت يا هذا الذي عيل للموت عليه تقترع خل ما عزى لمن يمنعه قد ترى الشيء إذا عزى منع واسل في دنياك عما استطعته واله عن تكليف ما لم تستطع وقال أيضا انقطاع الأيام عني سريع إنما عند الله ليس يضيع عجبا إنما انت عبدت الدنيا بصير أعمى أصم سميع كم تعللت بالمنا وكأني بك يا ذا المنا وأنت صريع خلعتك الدنيا من الدين حتى صرت تبغي الدنيا وأنت خليع وبديع السماء والأرض يكفيك فسلم له وأنت مطيع سائل الله لا يخيب وجار الله من كل يوم بؤس منيع طاعة الله خير زاد إليه حكمة الله للقلوب ربيع وجناب الإفساد مر وبيئ وجناب الإصلاح حلو مريع إنما العيش ما صفى لك إن نلت وما نلته وأنت وديع عجبا زينت لنا زينة الدنيا ومن تحتها سمام نقيع نتعامى ونحن نسعى لغي كيف نبقى والموت فينا ذريع أصنع الخير ما استطعت إلى الناس وبالله وحده تستطيع وقال أيضا حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع ما أفضل الصبر والقماعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كاسها جرعوا أي لبيب تصف الحياة له والموت ورد له ومنتجع الخلق ينضي أم بعضهم بعضا فأمتابعوا ومتبعوا يا نفس ما لي أراك آمنة حيث تكون الروات والفزع ما عد للناس في تصرف حالاتهم من حوادث تقع لقد حلبت الزمان أشتره أكان فيه الصاب والسلع ما لي بما قد به فرح ولا على ما ولا به جزع ولله در الدنيا لقد لعبت قبل بقوم فما ترى صنع بعد ووفتهم الأهلة كان لهم والأيام والجمع أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا غدا ينادى من في القبور إلى هون حساب عليه يجتمع غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا تبارك الله كيف قد لعبت بالناس هذه الأهواء والبدع شتت حب الدنيا جماعتهم فيها فقد أصبحوا وهم شيعوا وقال أيضا إن كان لابد من موتي فما كلفي وما عنائي بما يدعو إلى الكلفي لشيء للمر أغنى من قناعته ولم تلاء لعين الملتهي الطرفي من فارق القصد لم يأمن عليه هوى يدعو إلى البغي والعدوان والسرفي ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد إذا بدى لك رأي مشكل فقفي أخي ما سكنت ريح ولا عصفت إلا لتؤذن بالنقصان والتلفي ما أقرب الحين ممن لم يزل بطرا ولم تزل نفسه توفي على شرفي كم من عزيز عظيم الشان في جدث مجدل بتراب الأرض ملتحفي لله أهل قبور كنت أعهدهم أهل القباب الرخاميات والغرفي يا من تشرف بالدنيا وزينتها حسب الفتاة بتقى الرحمن من شرفي والخير والشر بالتصوير بينهما لو صور لك بول غير مؤتلفي أخي أخي المصفى ما استطعت ولا تستعذب النمو آخات الأخ النطفي ما يحرز المرء من أطرافه طرفا إلا تخونه النقصان من طرفي والله يكفيك إن أنت تصمت بهي من يصرف الله عنه السوء ينصرفي الحمد لله شكرا لا شريك له ما ميل شيء بمثل اللين واللطفي وقال أيضا الله كاف فما لي دونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي تشرف الناس بالدنيا وقد غارقوا فيها فكل على أمواجها طافي هم العبيد لدار قلب صاحبها ما عاش منها على خوف وإيجافي حسب الفتاة بتق الرحمن من شرف وما عبيدك يا دنيا بأشرافي يا قد رأينا فيك من أثر ينعى الملوك إلينا دار سنعافي أودى الزمان بأسلافي وخلفني وسوف يلحقني يوما بأسلافي كأننا قد توفينا بأجمعنا في بطن ظهر عليه مدرج السافي أخي عندي من الأيام تجربة فيما أظن وعلم بارع شافي لا تمشي في الناس إلا رحمة لهم ولا تعاملهم إلا بإنصافي واقطع قوى كل حقد أنت مضمره إن زل ذو زلة أو إن وارغب بنفسك عما لا صلاح له وأوسع الناس من بر وإلطافي وإن يكن أحد أولاك صالحة فكافه فوق ما أولى بأضعافي ولا تكشف مسيئا عن إساءته وصل حبال أخيك القاطع الجافي فتستحق من الدنيا سلامتها وتستقل بعرض وافر وافي ما أحسن الشغل في تدبيره